بوك تو سامو جدا أدخي أربعة وستون النفي واحد النفي واحد أم سيدقس منشونه لبا لا افهم الكلمه لا أفهم الكلمه اس زينادادبا لا أفهم الجمله لا افهم الجمله ما ار لا افهم المعنى لا افهم المعنى ماسطاولبلي الم المعلم سمت مست هل أنت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم م رج نعم أفهمه جيدا نعم أفهمه جيدا؟ ما المعلمة المعلمة سمت ماول لييس هل أنت تفهم المعلمة هل أنت تفهم المعلممةخ ماس رجد سم نعم أفهمها جيدا نعم؟ افهمها جيدا خالخي هل انت تفهم هل انت تفهم الناس ارا مي لا لا بشكل جيد لا لا افهمهم بشكل جيد مگوباري غوغو الصديقه الصاحبه الصديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه خالي شويلي الابنه الابنه هل لديك ابنه هل لديك ابنه ارا ار لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه